وقال الملك توني بي استخله لينفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قا جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكتب يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر سنين. وَلَا أَجْرُ الْآخِيرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ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 كيل وأنا خير المنزلي فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن الفاعلون، وقال لفتيانه جعلوا بضاعةهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.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 قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ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 ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موفقا من الله لتأتون كُنّي به إلَّا أَن يُحاط بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُمْ وَثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوْسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي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 إِنَّكُمْ لَسَارِفُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْتِدُونَ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 بعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله